في العقائد في العادات في السلوكيات في الاخلاقيات وفي العادات في شائر ملاح الحياه طبعا الموضوع هو يزعم ناس كتير جدا انا حاسس ان في ناس حتى قاعده معايا زعلان الشيطان واقف ارض شايفه على روز بعض الناس احمر ايقظ وابي يقول لك بقول لك ايه قوم يا عم بلقاض ما قوم قوم هو ماله يا عم نرفض بالكلام بيقول كده هو الشيطان بيقول لك يقول لك ام نرفض الكلام بلا تشبع بلا ابداع هو يتحكم فينا هو ماله مالنا ما نلبس من البش نمشي ما نمشيش هو ده اه خلي بالك بقى من الشيطان خلي بالك بقى من الشيطان اللي جنبك في شيطان جنبك برضه الولد اللي قاعد جنبك في العربيه من العربيات شيطان الولا زميلك اللي قاعد بيشرب جنبه حشيشه رمضان شيطان خلي بالك من ده وطبعا انا هرد على الرجل الطيب اللي الكلام ده وهقول له ابتداءا انا اوجه لك هذه الكلمات لأنني أحبك في الله قال عليه الصلاة والسلام كما تشحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما ان يكره ان يقذف في النار وانا والله العظيم احبك في النار ثانيا انا تكلمت في المصيبه ديا علشان اذكرك ببعض الحقائق والاصول اللي ممكن تكون تايهه عنك هذه الاصول يا اخوانا اذا تاهت عن المرض قد تصل به الى الكفر والشر والزندقه والوقوع في الحرام عادا بالله عز وجل ثالثا انا بكلمك في الموضوع الخطير ده علشان اقول لك ان صلاحك أنت سيكون صلاح هذه الامه الامه هي جماعه كبيره هذه الجماعه الكبيره تكونت من جماعات صغيره الجماعات الصغيرة تكونت من افراد والافراد اصلهم فرض واحد انت انت هو هذا الفرض اذا صلاحك صلاح للامه الامه كلها اوه في رضي ان كل واحد بيقول هو لا الله شاء الله وانا اللي بس اواد بيت كده اواد 100 100 ما كل العيال علي صياع عليا كل العيال بقت في الشارع شمالين انا يعني لازم ابقى كل الناس تتمشى بشا متقطعه بطنها انا اللي لازم اعد لا صلاحك انت أم. ام صلاح لامته محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده حيثك تصبر عليا وتصبر معايا وتجاهد نفسك وشيطانك والولد ميلك الصايع وكل اصحابك ورفاقك اللي بيقول لك يا عم نقص بالكلام ده تجاهد كل دول وتصبر معايا لله والله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يعني ايه التشبه يعني ايه واحد يتشبه يعني ايه واحد يقلد واحد يعني ايه واحد يحاكي واحد كل هذه الالفاب بينهما نوع من انواع التراض قال امام محمد الهزي الشافعي قال التشبه هو عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبهاً للمتشبه به وعلى هيئته ونعته وقال الشيخ جميل بن حبيب الويشف حفظه الله تعالى في رسالته المسمى بالتشبه المنهي عنه في الفقه الاسلامي قال التشبه المنهي عنه هو تكلف الإنسان مشابهة غيره في كل ما يتصف به أو في بعض ما يتصف به وعلى هذا فالتشبه المنبي عنه عباد الله هو مماثله بعض من لا يجوز لنا التشبه بهم في عقائدهم أو عباداتهم او عاداتهم او لذاتهم او انماط سلوكهم التي هي من خصائصهم الخمس حاجات دول لو انت تشبهت بواحد فيهم يتقال عنك ايه متشبه محاكي مقلد منه مش حاسس انتم معايا الناس اللي صند على الجدار معي اطلع لي قدام شوية محد الشيسن على الجدار اطلع لي قدام أيوه. الناس الطيبة اللي عادنا اطلع لي قدام أيوه. أيوه. لا مجال للنوم في هذه المحاورة اطلع لي قدام أيوه. الكلام لك يا جارة انا تم يواجه يقول لي طبعا بما ان انت شبه فاحنا عايزينك تقول لنا مين هم اللي يحرم علينا ان احنا نتشبه بيه انت قلت ان التشبه يعني ان واحد يتبعه واحد يشبه له واحد طب. طب مين هو الواحد اللي لو تشبهت بيه يبقى انا وقعت في معصيه او حرام او مكروه او شر في اصلاف شرعيه لو انا تشبهت بها يا جماعة يبقى انا وقعت في الحاجات اللي انا قلت عليها فمن هم الاصلاف ده اولا حرم الله عز وجل علينا التشبه بكثير من الخلق منهم يا معايا. رقم واحد عموم الكفار لا بتعدش ليه فين ايدك اليمين ايدك اللي بتاكل بيها طلع ايدك اليمين جميل اول حاجه ها ها عظام كاليهودي والنصارى كفار؟ الكفار باخواتنا صح باخواتنا جورج ومحمدين ومحمدين اخو ديبي صح لا اخوك هو تابع ملاك اخوك هو المتوجه الى قدرته اخوك هو المسلم الموحد قال تعالى انما المؤمنون اخوه فحرم الله عز وجل علينا التشبه باليهود والنصارى والمجوس والصابئين وكل من كفر بسرعة رب العالمين فلا يجوز لنا نحن المسلمين أن نتشبه بهم في عقائدهم ولا في عباداتهم ولا في عاداتهم ولا في لذاتهم ولا في سلوكهم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر حينما رأى عليه ثوبين معخرين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه هي ثياب الكفار فلا تلبسها إن هذه هي ثياب الكفار فلا تلبسها فحرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا نحن المسلمين أن نتشبه بمنه أن نتشبه بالكفار في الملبس الخارجي فبالله عليك أن يحرم عليك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشبه بالكفار في الخارج ويبيح لك أن تحاكي هؤلاء في العقائد والداخل هذا ما لا يقول به عقل إذن لا يجوز لنا التشبث بالكفار لا في الملبس، ولا في أي مظهر من مظاهر الحياة العامة إلا فيما اباحه الشارع كما سيأتي